الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد صفى عبد القادر يقدم لكم هذه المادة هاله أنا أعطي للجواب عليها لأن إما حكموا أن ترغي لسالة قريقة للجواب ما أتمنى أي وجهة فرصة أنا أتمنى ينبقى عليها أتمنى عليها وما أتمنى للعب السابق أو صاحب النصيحة أو صاحب التعبير عن بريق الجوال بترويه ما هو أنت أن أرد عليه عن بريق الجوال يسروا بيضه السؤال الأول أنا أحب أروبوش. أن أردوه إنك معي كلاما أنت علي إن ما تسألين إشاء أنت روزايك ما شو يتعليه ما تسألين أنت المقول و أخذك معي واضح ثانياً ما أندي لك زمن وما أندي لك رسل إنه يمزن المشكله انا نضر رساله بتاع بتحتاجه وين كان يقول انه بيحبها طبعا ماما ما قالتش له لاننا نرد عليه الموضوع هو قيمه يعني 67 يا راقب التغيير وثلاثه ثلاثه العونه الذي قال انا راح اقول لا لا انا مبهوسه اما ماما صبري موسى وعونه ان تقول لا او قول الذيب بعد ما شخ صوفيه اطلع من العوده الاولاني موسى اخي يراقب مقبلات قول لي بقى كانوا بيسترو جدار في رصيد حقيقه ابو الصارو تفضل لو لو مادام انا حي قاعده في الكش صوفيه ثاني لو روي برنامج حياتك اللي هو بيسعى عشان يلعب تايل كاني لولو مجيدوري الله ولا في نفسي ليس الله يراقبك على دينه مبرر ان دعته انها في غير اسلوبي وهو الدين اريدك ان تمشي يا متاع على المشروع ما ما قام العرض الاخير هذا للكرنيل ما وليس تام والشغور والسيور أقول الأول ما أعلم العلمة السريمة ولا تتكيرون إن بلعيدة البعض والله أعلم أنا أعلم ولا أعلم ولم ترغم منها الحقيقة الحقيقة الحقيقة أنا كوش اللي هو المصريف فأنا ندفعه في 87 سنة أعلم كذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك لذلك بالنسبة للسؤال الأول كان جرعون أفضع جرعون قد أفضع ايوه القرون الذي قال انا وذكر ملاكه امر الله رسولي موسى هارون بعنيثولات له القول الين ما هيش يا مخطوبيه خالص اصلا القرار ربنا يرضى عليه انتم انتوا مع هيش مخطوبيه معنى انا مش بكلمه حاجه مخطوبيه لكن انت انت مخطوبيه انت يا بنت الصوفيه الصوفيه ده انا سمعت في بالي الصوفي ودي يعني بالظبط وحيد الرعاة انت في التجلالين ما عنده قرر في نصوب يدين باعقيدة الرعاة وإن كانتك الشيخة بتلتلة وده يكون الرعاة ودتبق المنح بتاع تلتلة مع منها الرعاة ابدا بتلتلة دا يا بتلو حالدة ولا انتك شاك في حيث تلك انتك انتك شاك انتك انتك ايه لك أنا عندي من الذي يتكلم عنها الكسطولية في ناجه هذا يسمى قاعد الرعاة قلت برعون مشكلة رعون قال انا لقد قلت بالعلم مش قلت بالعلم فيه؟ كتب الوضوذة بالعالجة معاهم وعلم في عصياء عليهم ماذا؟ ماذا؟ لكننا لقد قلت تبتأى محمد الحقيقي في كتابة الوضع الأبرانفانية لأفقار المهاتف القادرية ده عصر مرجع من مراجع الطريق القادرية عارف كل ما عارف قلت لك ده عصر ده يقول قصيده لشيخ الطريقه بيقول في رقم 2000 لفظها منه في الكتاب مره ثانيه بيقول عنا عن الشاعر المشكور شكرا للشاعر انا الداخر المذكور ذكرا لذاك انا واحد انا الفرن العظيم بنظر ده هو واحد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 والله أكثر من إحساة الفرعون في, في الأدب المحضر إذا كان الحضور المقال أنا أبو هلالك راجع كتابة ذاهير رضيعة في مناقب فوجود للسوق ويقوم بالسوق أكثر يقولوني في السوق لأن الشروعة الثمانية في دارة الدامير المقود في المسطين دارة كلمة عبد المخبوط والدارة وجوبة تنظر فيها هيدا في البارض أنت عارف عليك؟ باعتبار الأولي من أولياء إله بيقلب في مناقب شجل عبدالي بشير قال فل... آه... كنا مع شيخ كان مشي تبع مع شيخ جه زياره في مريض نادى عليه قال حاجه من الموت اللي قبض روح المريض نادى ملكة... طبعا عيان كان مثلا عندنا كنا في مصر ضله كنت كان ليك كده فجاه كما انت في المستشفى كترت مره كل يوم فطار كده غريب معانا كده بيقول لك ان شاء الله عمرنا ما نخلى حد ما يعني هو في محام الأهباب وإنه لا يكون شيئاً في السبب ختمت المرس المريض وختمت نجل الطهر ختمت معه خوالد لده وزينا مريضة يقول له أول الله تعال هذا كلام المرس جداً ده في مولد دولة المريض جملك المرس جملك المرس ده المطالة له الدنيا حمصية والله يستطيع أنه مرسوية وليه عميزة المرسوية في باق يعني أفضلية الألالوية عن الملائس قال فقال له لديه أحمد الصيف ما لا أريد يا عزيز هذا كان قول؟ لا أريد أن أقوم بحاجة غير لأن هذا صبعا الضوء لا معايق الآن فقال له لديه أحمد الصيف امجح إلى ربك وقل له قد بقي لهذا أرفعه الشر لازم الكلام انتوا أم ربانه لازم الكلام انتوا أم ربانه لازم الكلام شعاب الله عنه يقول هؤلاء المشيبون كان لغاية يعني لأبعد وكذبه وقل له وجده معه وعمر طيب وهو يقول لك بأنه قد بقي له بقي له أعطاء سنة رجع وقام له فكلمة تهد تاولي من أعطاء سنة شو تلاولي ده امتاز حتى بسون بخمسة وعشرين لذا لو أنا مسؤول شفت أي واحد جايد تاسم في الغرب يأخذ ذي وكم ينتهي لذلك ده كذب في خطبة الإحام جاعتنا على سليدين وماركس أمسروا الوجود الخالف لكن ما أدعوا ما أدعوا الأدعو ليس ما أدعوا أولا أدعوا قال فرجع إسرائيل إلى مار وقال له وقال له وقال له وقال له وقال له وقال له جال فقال له انا طريعه كده ادي لوله طالع انا صور وافطت عايز من خالص لكن بالجواره لوله وشوذه ما بعرف انا ساعتها ما افضل الشيك المطول والقلام لكن الشغل بتاع لوله ما بعرف في نقطه عرفت كلامه ف دوله تقوله اقول الليل اقول الليل لو قال لي هو من ناحيه تقوله لي ده معناه انك انت يعني ما بتتكلمش هو في التمثيل بتاعك ده بس الكبير يقول الشيء كلام بريده قال ابن كثير نقلقنا على حزر البغري قال أي قولا لهم أنتا إلا عمي الله وإن لك ربا وبين يديك نارا وجنكا هذا رائع وده كلاما من قرره أنه لا نسأل من جنة لا إذا يبتلونها في جنة وإن نقول توجي النار والجنة نصفوها إنت شكتليون شكتليك ما عمشانك تبتلينه بها سُختليهم سُختليش معهم وشيخ خلطليش شيخ طريقة لما تقولون غير تقاعد نعم؟ الغير إنتهي ما أفعل يعني باعث أنت معتبه من تلك العرب إيه اللعب أنت مستخدم ما أفعل شيء لأنه مع بعض الحديث الإمام عبد الحب إنت بتعليقه ما أفعله إنه بعد ذلك قال إن من الوضع غيره كما نفوته على عبده بالفتح والغيره ما يحبه رباهه ويومه ومنها ما يقوله فأما الغير الذي يهيه يحب الله بموجودة عبادة صدق الريمة او الغيبة كما أكدتها بعض واما الناس يحب الله غيره فهذا ما تتحدث وبغام على الإسلام هو الغيره عن ذلك يعني الزبابي ذلك عن أبا الحباب فأنا بأتحدث قال من إن الغتاعة لما قال الغتاعة إذا وجدت رجلا مع موجتي ما جاء بعض يبقى ممكن ان نرتب واحد مع ورقه على جنب ناقص تخلي و تجيب تجيب لك ماكرا بتاعك تجيب خلاله و تطق ممكن ده يقول بس والله لا اصله طلع ده عشان كده والله قلنا لك التنفس لكنه طبعا طبعا لا يطول ومره موضوع عقلي فانما كان قلبه لا عيوب وانا اغيره منه والله اغير منها ذلك حرك واحد ويبقى الا <اللعب> لما توضح الكلام الموضوعي الطريق بين القول اللين في, في, في, بل في يعني باطل في مقام الدعوه في مقام الاظهار طبعا معروف ان تمام الافعال هاي واحده في مقام الياء مضر وجهت الفرق بين ان تحفر وبين ان تجرح نحن انت بنقو بيه من اهم قاعدتنا بنقعد معاهم وبنقول لهم بدهم دين على عبيه شعورني انه رايق بشخص لكن عندنا لو بيتعاملوا في التداول من هنا حم بيتكلموا ان هو يتناوج كل 1000 وده في مقام الدعوه فقولا له قول له ليه مين قوله ولا له مقام الله في مقام اخبارها في منبر في مقام الاخبار الاخبار ثاني والدعوه الى الله ده ذكرى شكلها الخدود وجسده فيها بشق مبين والضوء في, في حجرها وجاذبته بالله ليها احتقد ان ده بيكون موجه على وجه يعني لو دي فكرتي اللي هتبني اوكي بجد لا مشيت لو بابا كل يوم بيناديني بابا تعالى يا ابني تعالى يا اخي يا وشي كل ده ده طبعا لانه لو انا بقدم على الكلية لكن في مقرار الاختيار هو في مقرار مش عارف انا فاضل قال قولا ليل فليخبر عنا بالباطل عن وعن مبادئه يخبر الناس بتحريرات عنه هذا ما قال تكلم عنه الغراب وغيرت الايات تتغير صفه في الجماعه كمان الله غير الكتاب لما غير القبله قال له يا محمد اللي راحوا الجماعه هيبون هيشكوا شككم شككم في دينك والله وصدق وتطول وقتهم كذلك يأذب يالجوهين قال يوم سيكون السبعاء من الله السبعات يتنظر معاك يتقلوا لله وانا تنظر السبع والله قالت انت انتسكين لجيبنا وقلت لك لا تقول ما هو أن ركوان ملوك دعا بان جابانك وانا مالي ركوان جاء كلام علينا ما هو أن ينبقى لأنه يكون معروف مجاني في المسائل نبقى سلبنا بقارة في حديث النظيمين لما بعده صحابي جليل باخذوا بيدها على كده ووضع لهم في في مرض في التهابيه جزاك الله بالله الزكاه قالوا توها جاي قالوا دي هديعه قلت لهم عشان خاطر انتوا انا سلمت جزاكم الله على زمانكم والله لا حبيبتي الزكاه الدور اللي على انا بعمل لهم حاجه يعني ما اقولش ما يجيب له انه ده عايش هيطرد عشان يشربوا يعني ابعتوا لهم و... ويأتي ويقول هذا أماره ويقول هذا هديته هذا الجلسة أحدوثي بيت أمي وبيت أبي حتى تأتيه هديته فقط الكلام تعمل في المنبر والإخبار عنه ده منهج تدعلمه من أنت أو تدعلم كله جديد إنه في, في الغبابة أنا بجلب لهذا الجابل وده منهج وإذا لم تكون مثله فتشبه بالتشبه بالكرام من فلاه لكن بحق المتلم قال الراوي كان إذا غضب على صوته واشتد غضبه وحمد العيناء كأنه تنجيش يقول خبعهم ومساكهم وده ما لا يجعل الخباب هنا البطاعة من مرضى أول شيء الخطير لا يجعله من شيعة الخفارة وماذا كيف يكون إذا خبب؟ بابا صاحي كل يوم نور تفضل يحصي بتاع اداره بتاع طلع اسئله بتاعنا يثمر صرا يا جماعه انت مصاحب عمر لا لا اشمر تعينات في الخط ده انا بابا تديني ضمانه بتاع قال ليه <صدق> صار قالوا لهم في باب الحصابه الفاره الفاره لما بقى ياخدوا تلك ده بنتكلم عن اوصل امتحن عليه قالها او تتركه قال عشان نتكلم في باب ثاني بس في باب للقصيه وده هو الكبير لانه ممكن في باب الدعوه شيء ثاني ولا لو قول لي انت عمرك جيت تقابل واحد معهم. عنا من صويا لا دي بقى دنيا انت طلعت وتمدي عادي تتكلم انت لا ده النظام شارع من عندنا من ابو رياضه مخده وطلع منه وفي النهايه يعني مثلا في الاخبار جيد ومخالف احنا عايزين عن الدعوه شيء اخر انت فرق بين الاثنين وعطى في مقام الجدل الايه دي مقيده كما قال ابو اسامه وجادلوه في الذي يحدث ليس على الصبح احنا من كده حياتنا كده دي مقيده بالايات اخرى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي يحدث الا الذين ظلموا منه القلب مضيئة فلنظرين ظلموا لا يجعلون بأحد شوام كانوا من يومون أو في صباح أو من الليل شوان رضينا ظلمون صوفية فعوان سمون أعبارة كله من عدم بطا مصطر معادي كله من عدم بطا هل يبتلك الناس فلنظر انت عمدين يا خلال انت عمدينك عمدينك عمدينك عمدينك عمدينك تفتتانك انت خليك بقاء عمدينك طوفية احمد الله انه حاطة الحلق الثاني بداية رزال نواقع قال فهذا الشيء الأقلوبية أفضل ورية الجرح فين يحبه بالله أفضل الله لدعوه كلامي فأنت تتوقي جوال حياتي جهازه متزول وشفرة إن شاء الله بحيطة ولكن أخير لن يدبر الله ورية الدكتور مبرّا يجب عن هذا الجليل أسلوبي وهو اللي ورية الدكتور قال مهما كان ورية الدكتور أخي النار لا ربّو عينا نواققنا نتعامنا نتعامنا نتعامنا نتعامنا نتعامنا الماء هو عله ولا تزرع شجره وتقطع شجره ولا تقطع شجره قلت لك انا مش عارف انت كانت فتوى هي ما تقولش كل الماء ولو ضوء دي دي دي قلتها على الفتاوي لكن قال عن ما تقول للاعور ما تقول للاعور ما اجمل عينك السليمه والله وبتوصل لا تقوم الساعه حتى ينسى الناس فكره الدجال اهل الولاء وفي النواء قال لك الأعوة الله تعالى أنه لا تتكلم عن الزجال ماذا حينه سليمة؟ والإجابة على العراق لقد قالت الأعوة ما من جميل فعلى الله قبل إلا وأنت نقول الله الأعوة الزجال قم لهم أغضاء أعلى الزجال بشيء يعني تكون أعوة ما لنبقى تبدو الله الأعوة تبدو الأعوة ما تقوله بالكشفة الله تقول له إيه الثاني الثاني الثاني ما تفعله؟ ما تفعله؟ بار يومه خصوصا شايف انكم كنتوا معايا اطيروا معايا لل30 سنه جات علاقه اقوم المسلم ده وسط بعض ولا حاجه لا والله انت دي كده كنت تابع ما في اي معلومات الفرق قال بيحافظ انا جالي واحد خبر مني افناد وانا وسطوه قال واحد تابع من الاخوان المسلمين اسمه ايه موضوع دايم بعض المسلمين يجيبوا مع بعضوا في برنامج امه الوسط الحلقه دي ده كان مجلد بحفظ من بقى بار بار كذا شيء فخصوصا كده بتقدروا انا المغتربين ده شغل الجبرجيه وشغل مدروس عندنا ومحافظين بالاسامي فقالوا الفريق ده وظابط ينضم ثانوي او اخر عام جميل ما بينه وبين اللي بيطرقوا لنا احنا في مقام الدعوه بنقول لك يا اخي تعال بنقول لك اتفضل ايوه لا لا اتفضل وانت مسؤول بقى كلنا هتصمح لما انا مش عايز اقطع حضرتك خليته <تصفيق> حتى هو واذا جاي طبت على انتشر شكله واحد لا انت تشوف <تصفيق> لو انت تشوف <تصفيق> لها طاقه تقول لي بقى لنا كمان كمان بقى هو تقول لي انت مين اللي هتقول لي من بعد الجاي كارل بتاعك الله اكتر يعيدني انت نتكلم الفرص عامل الله